بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حم بهذا البلد فوالد وما ولد لقد طرقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن عليه أحد نقول أهلك ما ولا بينهم نجدين فنقطع العضة وما ألقاها من العضه فكروضه أم ضعم في يوم ذي مسوده يتيما ذا قرده أم ذا ثم كان من الذين ورحمة الله وبركاته